بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقراء فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق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 وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ فو السماء السماوات والأرض إنه لحق مثلما إنه لحق مثلما أنكم تنطقون.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 قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت مرأته في صرت فصكت وجهها وقالت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم